بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الاحتمال الرابع مختاره صاحب الفصول من اختصاص الوجود بالمقدمة الموصلة هذا رأي صاحب الحصول المقد... الواجب إنما هو المقدمة الموصلة والكلام في ذلك يقع في مقامين المقام الأول في البراهين التي احتج بها على بطلاني القول بالمقدمة الموصلة والمقام الثاني في البرهان على اثبات القول بالمقدمة الموصلة وأما رأي صاحب الفصول هو الرأي الصحيح أما المقام الأول فبراهين بطلان المقدمة الموصلة يرجع بعضها إلى بيان عدم المقتضي للتقييد بالموصلة وأظن أن هذا هو البيان الأخير الذي سيأتي إن شاء الله يقال أنه لا مقتضي للتقييد بالموصلة لا سبب للتقييد بالموصلة وبعضها الآخر إلى ابداء التقييد وبعضها الآخر إلى إبداء استحالة التقييد بالموصله وهي أكثر تلك الوجوه هكذا تريد أن تدعي أن التقييد بالموصله محال أصلاً ما ممكن تقييد مقدمة الواجب بالموصلة ولنقدم اولا البحث عن براهين استحالة التقييد بعدين آخر الوجوه الدليل الذي ما يقول بالاستحالة ولكنه يقول لا مختضية للتقييد بالموصلة وبعد ذلك برهاننا على صحة كلام صاحب الفصول وأن المقدم الواجب إنما هي المقدمه المسلم. خب براهين الاستحالة التي هي غير برهان لا مقتضية لا مقتضية هذا بالأخير إن شاء الله براهين الاستحالة عديده. البرهان الاول دعوى استلزام ذلك للتسلسل يقال انه اصلا مستحيل التقييد لان التقييد ينتهي الى التسلسل والتسلسل محال اذن التقييد بالمقدمه النص محال تحت هذا البرهان ايضا يوجد تقريبا يوجد وجهان الوجه الاول ما هو ظاهر كلام المحقق النائيني رحمه الله ظاهر عبارة المحقق النائيني عند هذا وجه يؤدي الى استحال بسبب أن أن هذا يؤدي إلى التسلسل التقييد والموصل يؤدي إلى التسلسل وهو تقريب الذي يظهر من عبائر الشيخ النائمي مايلي هو أن المقدمة الموصلة تنحل إلى ذات المقدمة والتوصيف بالإيصال المقدمة الموصلة ما هي المقدمة الموصلة تنحل إلى جزئين على ما يدعي الشيخ النائني ذات المقدمة أص... ذات المقدمة بقطع النظر عن الإيصال وعدم الإيصال ذات المقدمة هذا جزء والتوصيح بالإيصال أنه ذات المقدمة ذات الوضوء توصف بأنها توصل إلى المقدمة توصل إلى الوضوء الصلاة والوجوب كما يترشح على مقدمة الواجب النفسي كذلك يترشح على مقدمه الواجب الغيري كما ان الواجب النفسي يترشح منه الوجوب على مقدمته كذلك الواجب الغيري الواجب غيرها مواجب على حاله فيترشح منه الوجوب على مقدمته يعني مقدمة المقدمة. وعندئذ نقول هل يترشح الوجوب على ذات المقدمه التي هي مقدمه للمقدمه الموصله او يترشح الوجوب عليها بقيد ايصالها الى المقدمه الموصله هل انه نسأل هل الوجوب ما قلنا ما كو فرق يعني كما ان الوجوب النفسي يترشح منه إلى يترشح منه الوجوب الغيري للمقدمه كذلك الوجوب الغيري للمقدمه يترشح منه وجوب الى مقدمه تلك المقدمه ان اذا نسال ونقول هل يترشح الوجوب على ذات المقدمه التي هي مقدمه للمقدمة الموصله لانه فرض ان المقدمه ينحل تنحل الى ذات المقدمه كالوضوء وصفه الايصال هكذا فرض او يترشح الوجوب عليها بقيد ايصالها الى المقدمه الموصله فإن قلنا بالترشح على ذات المقدمة بقيد إيصالها إلى المقدمة الموصلة، إن قلنا هكذا حصلنا أيضا مركبا من الذات وقيد الإيصال. مرة أخرى ما دم ترشح على مقدمة ذات المقدمة ذات الورود بقيد الإيصال خهادهم. تركيب جديد ذات المقدمه وقيد ال... وقيد الايصال فاذا حصلنا ايضا مركبا من من الذات وقيد الايصال فتكون الذات مقدمه للمقدمه الموصله فننقل الكلام مره اخرى ننقل الكلام إليها وهكذا الى ان يتسلسل والتسلسل محال وإن انتهينا اخيرا الى وجوب متعلق بالذات بذات المقدمه إذا قلتم عنه لا حتى ينقطع التسلسل نقول أنه نصل إلى مورد بحيث الوجوب يتعلق بذات المقدمة بعد مو بقيد الإتصال حتى لا يلزم التسلسل وإن انتهينا إلى المالي أن... حتى لا يلزم التسلسل قلنا بالأخير ننتهي إلى ذات المقدمة فيجب ذات المقدمة خب إذن نقول خمين أول قول لماذا ننتهي بعد فترة إلى وجوب ذات المقدمة خمين أول قول. إذن يمكن أن يكون إذن لا ممكن يجب حتى لا يلزم التسلسل ننتهي إلى الوجوب ذا في المقدمة وهذا إذن برهان على استحالة تقييد الوجود بالمقدمة المصلة هذا هو البرهان الذي يفهم من ظاهر عبائر الشيخ النائني رحمه الله وهذا التقريب غير صحيح يقول اساتذتنا ان هذا التقريب باطل فاننا لو سلمنا كل الاصول الموضوعيه لهذا التقريب من قبل هذا من قبل هذا من قبلي من قبيل ان احلال وجوب المقدمة الى وجوب ذات المقدمة ووجوب الايصال هكذا هذا التقديم هكذا فرض ان وجوب المقدمة المصلة في الحقيقة ينحل الى وجوبين وجوب لذات المقدمة ووجوب وصف الايصال لو سلمنا هذا المبنى اما قلنا انه لا وجوب واحد ورد على المقدمه النصبه ومن دعوه ايضا سلمنا دعوه انه كما يترشح من الوجوب النفسي الوجوب الغيري الى المقدمه كذلك يترشح من وجوب الواجب الغيري الى مقدمته ليس فقط من وجوب الواجب النفسي يترشح إلى مقدمته حتى يلزم التسلسل مثلا ومن دعوة استحالة تسلسل ناتج من هكذا تحليل لو سلمنا أن تسلسلا ناتجا من هكذا تحليل عقلي هم حال كل هذه المقدمات لو سلمناها والتي هي أصول موضوعية لهذا التقريب كل هذا لو سلمنا قلنا نورد هذا الإشكال قلنا إن ذات الوضوء جزء للوضوء المنصل و ولا مقدميه بين أجزاء الواجب بعضها على بعض حتى يلزم التسلسل ينقطع الوجود ولا يلزم التسلسل لان الوضوء لان ذات الوضوء جزء للوضوء الموصل والجزء الاخر هو الايصال واجزاء شيء واحد ليس بينها توقف جزء لمركبين ليس متوقفا على جزء اخر حتى ننتهي الى لزوم التسلسل هذا هو الاشكال الذي يريدها استاذنا رحمه الله في المقام بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التقريب الثاني غير للتسلسل غير التقريب الذي ذكره الشيخ النائني ومما أننا أخرنا على أنفسنا أن نتدرج ولا نعطي مقدار كثير مع البحث حتى يصل تناوله على اكترية الحضار فعلا نكتفي بهذا المقدار